بسم الله الرحمن الرحيم يَا أ َ ي ّ ه َ ا النَّبِي أُتَّقِ ا ل ل َ ه وَلَا تُطِعِ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ن ا ف ِ ق ِ ي ن َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ك ا ن َ ع َ ل ي م ً ا ح َ ك ي م ً ا وَالاتَّبِرْمَا يُحَاءِلَيْكَ مَِّبِّكَ إِ اللهَّه كانَانَ بِمَا تَععمللونَ خَبيراء وَتَوكَّعَلَى ا ل ل ه و ك ف َ ب ا ل ل ه وَكلَ م ا ج ع ل ا ل ل ه ل ر ج ل م ن ق ل ب ي ن ف ي ج و ف ه و م ا ج ع ل َ ز و ا ج ك م ُ ا ا ِ ت َّ ظ َ ا ه َ ر و ن َ م ِ ن ه ُ أ ُ م َ ه َ ا ت ُ ك ُ م وَمَا جَعَلَ ا د ع ي َ ا ء َ ك ُ م ْ أ َ ب ْ ن َ ا ء ك ُ م ْ ذَلِكُمْ ق َ و ْ ل ك ُ م ب ِ أ َ ف ْ و ا ه ِ ك ُ م و ا ل ل َّ ه ُ ي َ ق ُ و ل ا ل ح َ ق َّ و َ ه ُ و ي َ ه د ِ ي ا ل س َّ ب ي ل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 وَلَيْسَ ع َ ل َ ي ك ُ م جُنَاحٌ فِيمَا أ َ خ ْ ط َ أ ت ُ م بِهِ و َ ل ك ِ ن م ا تَعَمَّدَتْ ق ُ ل و ب ُ ك ُ م ْ وَكَانَ اللَّهُ غ َ ف و ر ً ا رَّحِيمًا إ َ النَّبِيَّ و َ أ و ل ِ ي ا ل م ِ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ م ِ ن أَنفُسِهِمْ و َ أ َ ز ْ و ا ج ِ ه ِ م ْ أ ُ م ّ ه ا ت ِ ه ِ م وَأُولُو ا ل ْ أ ر ْ ح َ ا م بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ه ا ج ِ ر ي ن َ إِلَّا أَن ت َ ف ع ل و ا إِلَى أ َ و ْ ل ِ ي َ ا ئ ِ ك ُ م م ع ر ُ و ف ً ا ك ا ن َ ذَلِكَ فِي ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ مَسْطُورًا وَإِذْ أ خ َ ذ ْ ن ا م ِ ن ا ل ن َّ ب ِ ي ِ ي ن م ِ ي ث َ ا ق َ ه ُ م و َ م ِ ن ك َ و م ِ ن ْ نُوحٍ و َ إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ و َ م و س َ ى و ع ي س َ ى ابْنِ م َ ر ْ ي َ م وَأَخَذْنَا م ِ ن ه ُ م مِيثَاقًا غ َ ل ِ ي ظ ا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 ف َ أ ر س َ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ر ي ح ً ا و َ ج ُ ن و د ً ا ل َ م تَرَوْهَا و َ ك َ ا ن اللَّهُ بِمَا ت َ ع م َ ل و ن َ ب َ ص ي ر ا إِذْ جَاءُوكُم م ِ ن ف َ و ْ ق ِ ك ُ م وَمِنْ أَسْفَلَ م ِ ن ك ُ م و َ إ ِ ذ ز ا غ َ ت ِ ا ل ْ أ َ ب ْ ص َ ا ر و َ ب َ ل َ غ َ ت ا ل ق ُ ل ُ و ب ُ ا ل ح َ ن ا ج ِ ر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلزِلُوا زِلزَالًا ْ شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غ ُ ر ُ و ر ً ا وَإِذْ قَالَ ا ل ط َّ ا ئ ِ ف َ ة ُ م ِ ن ْ ه ُ م ْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ م ِ ن ْ ه ُ م ُ النَّبِي أَيَقُولُوا ي َ ق و ل و ن َ إ ِ ن ب ِ ي َ ت َ ن َ أ َ ع و ْ ر َ ت ُ وَمَا ه ي ب ع و ْ ر َ ة ٍ إ ن ي ُ ر ي د و ن َ إِلَّا ف ِ ر َ ا ر ا وَلَوْ د ُ خ ِ ل َ ت ع َ ل َ ي ه ِ م مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ا ل ف ِ ت ْ ن َ ة َ ل أ ْ ت ُ و ه َ ا وَمَا ت َ ل َ ب ث ُ و ا بِهَا إِلَّا ي َ س ي ر ً ا وَلَقَدْ ك َ ا ن و ا ع َ ا ه َ د ا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا ي و ل ّ و ن َ ا ل أ د ْ ب ا ر َ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ يَا أ َ ي ُّ ا ل ف ِ ر ا ر ُ إ ِ ن ف َ ر َ ر ت ُ م مِنَ ا ل م َ و ْ ت ِ أ َ و ا ل ق َ ت ْ ل ِ وَإِذًا لَا ت َ م ْ ت َ ع و ن َ إِلَّا ق َ ل ي ل ً ا قُلْ م َ ن ذَا ا ل َّ ذ ي ي َ ع ْ ص ِ م ُ ك ُ م مِنَ ا ل ل ه ِِ ن ْ أَرَادَ ب ِ ك ُ م سُوءًا أَوْ أ ر ا د َ ب ِ ك ُ م ر َ ح ْ م َ وَلَا ي َ ج د و ن َ ل َ ه ُ م م ِ ن د ُ و ن اللَّهِ و َ ل ِ ي ا وَلَا ن َ ص ِ ي ر ا أ َ ي َ ع ا ل َ م ُ ا ل ل َّ ه ُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ و َ ا ل ْ ق َ ا ئ ِ ل ِ ي ن َ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إ ل َ ن و َ ٱ ل ْ ق َ ا ِ ل ي ن َ ل ِ إ ِ خ ْ و َ ا ن ِ ه ِ م ه َ ل ُّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ف إ ِ ذ ا جَاءَ ا ل خ َ و ْ ف ُ ر أ َ ي ت َ ه ُ م ي ن ظ ُ ر و ن َ إ ل َ ي ك َ تَدُورُ أ ع ي ُ ن ُ ه ُ م كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ا ل م َ و ت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ س َ ل َ ق ُ و ك ُ م ب ِ أ َ ل س ِ ن َ ة ِ ح ِ د ا د ٍ أ َ ش ِ ح َ ة ً ع ل ى ا ل خ َ ي ر ِ أ ُ و ل ئ ِ ك َ لَمْ ي ؤ ْ م ِ ن ُ و ا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 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل ِ م َ ن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا ر َ أ ى ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ الْأَحْزَابَ ق ا ل ُ و ا ه ذ ا مَا و َ ع د َ ن َ ا ا ل ل َّ ه وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ا ل ل َّ ه وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ز َ ا د َ ه ُ م إِلَّا إ ي م َ ا ن ً ا و َ ت َ س ْ ل ي م ً ا مِنَ ا ل ْ م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ رِجَالٌ صَدَقُوا مَعَاهَدَ ا ل ل َّ ه عَلَيْهِ ف َ م ِ ن ه ُ م مَّنْ قَضَى ن َ ح ب َ ه ُ و َ م ِ ن ه ُ م م َ ن ي َ ن ت َ ظ ِ ر وَمَا بَدَّلُوا ت َ ب د ي ل ً ل ِ ي َ ج ْ ز َِ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ و ْ ي َ ت ُ و ب َ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ ا ل ل َ ه ُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللهُ َّ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم م ِ ن ْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ ص َ ي ص ِ ي ه ِ م وَقَذَفَ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م ُ ا ل ر ّ ع ْ ب وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِي أُقُلْ لِأَزْوَاجِكَ إ ِ ن ك ُ ن ت ُ ن َّ ت ُ ر ِ د َ ن َ ا ل ْ ح َ ي َ ا ة َ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ف َ ت َ ع َ ل َ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ي ق ن ت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ً نؤتها أجرها مرتين نُؤْتِهَا أ َ ج ر َ ه َ ا مَرَّتَيْنِ و َ ع ت َ د ْ ن َ ا ل َ ه ا ر ز ْ ق ً ا ك َ ر ي م ً ا ي ا ن ِ س َ ا ء ا ل ن َّ ب ِ ي ِ ل َ س ْ ت ُ ن ك َ أَحَدٍ م ِ ن َ ا ل ن ِ س َ ا ء ِ ن ِ ا ت َّ ق َ ي ت ُ ن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وَقِمنَ الصَّلاةَ و َ آ ت ي ن َ ا ل ز َّ ك ا ة َ وَأَطِعن الللهه و َ ر َ س ُ و ل ه إنِ ماَا ي ر ي د ي اللهَّهُيُذهِبَ عَكُم الرِّجسَ أَهلَ البَييت و َ ي ُ ط َ ه ِ ر َ ك ُ م ْ تَطَهير ا و َ ذ ك ُ ر ْ ن ماَا يُتْلَ فيِي بوتِكُ مِن آياتِ اللههِ وَالْحِكمَ إ ِ ن اللَّهَ كَانَ ل َ ط ي ف ً ا خ َ ب ي ر ً ا إ ِ ن ا ل م ُ س ْ ل ِ م ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ س ل ِ م َ ا ت ِ و ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ا ت ِ و َ ا ل ْ ق ا ن ت ي ن َ و َ ا ل ق ا ن ت َ ا ت ِ و َ ا ل ص َّ ا د ِ ق ِ ي ن والصَّادِقينَ والصادِقاتِ والصَّابِرينَ والصَّابِاتِ والالْخاشِعينَ والالْخاشِعَاتِ و َْ م ُ ت َ ص د َ ق ي ن و َْ م ت ص د ِّ ق ي ن َ وَْمُتَصدَّقاتِ وَصَّائِمِينَ وَصَّ إماتِ وَالْحافِظينَ فرُوجَهُ ʻ و َ ا ل ح َ ا ف ِ ظ ِ ي ن َ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِضَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ ل َ ه ُ م مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أ َ ن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ا ل ل َّ ه وَرَسُولَهُ ف َ ق َ د ضَلَّ ض َ ل ا ل ً ا م ُ ب ي ن ً ا وَإِذْ ت َ ق ُ و ل ل ل َّ ذ ي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أ َ م ْ س ِ ك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ ا ل ل َّ ه وَتُخْفِي فِي ن َ ف ْ س ِ ك وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ م ِ ن ْ ه َ ا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ل ِ ك َ ي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٍ لِكَي لا يَكُونَ ع ل ى ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ ح َ ر َ ج فِي أ َ ز ْ و ا ج ِ أ َ د ْ ع ِ ي ا ئ ِ ه ِ م ْ إ ذ َ ا ق َ ض َ و ا م ِ ن ه ُ ن وَطَرًا وَكَانَ أ َ م ر اللَّهِ م َ ف ْ ع و ل ا مَا ك ا ن َ عَلَى ا ل ن َّ ب ِ ي ِ م ِ ن حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ ل َ ه سُنَّةَ اللَّهِ فِي ا ل َّ ذ ي ن َ خَلَوْا مِن ق َ ب ْ ل وَكَانَ أ َ م ر ُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ب َ ل ِّ غ و ن َ ر ِ س َ ا ل ا ت ِ ا ل ل َ ه ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا ي َ خ ش َ و ْ ن َ أَحَدًا إِلَّا ا ل ل َّ ه وَكَفَى بِاللَّهِ ح َ س ِ ي ب ا مَا ك ا ن َ مُحَمَّدٌ أَبَا أ ح َ د ٍ م ِ ن رِجَالِكُمْ و َ ل ك ِ ن ْ ر َ س ُ و ل اللَّهِ و َ خ ا ت َ م َ ا ل ن َّ ب ِ ي ي ن وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ع َ ل ي م ً ا يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا ا ذ ك ُ ر و ا ا ل ل َّ ه ذِكْرًا ك َ ث ي ر ا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 و َ أ ع َ د َّ ل َ ه ُ م أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا ا ل ن َّ ب ِ ي ُ و إ ِ ن ّ ا أ َ ر س َ ل ْ ن ا ك َ شَاهِدًا و َ م ُ ب َ ش ّ ر ً ا و َ ن َ ذ ي ر ا و َ د ا ع ِ ي ً ا إ ل َ ى ا ل ل َّ ه بِإِذْنِهِ و َ س ِ ر ا ج ً ا م ُ ن ي ر ً ا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 يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا إ ذ ا ن َ ك َ ح ت م ُ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن َ ا ت ِ ثُمَّ ط َ ل ق ْ ت ُ م ُ و ه ن َّ مِنْ قَبْلِ أ ن ت َ م َ س ّ و ه ن َّ ف َ م ا لَكُمْ فمَا لَكُمْ عَلَيهَِّ مِن عِدَّةِ ت َ ت د و ن ه ا ف م َ ع ُ ه ُ و س ر ح ُ ه ُ ص ر َ ح َ ج م ي ل ا يَا ي ه َ ا ل ن ب ي أ إ ا ح ل, ل َ ن ا ل ك َ ز و آ, ا ج ك ََّ ا ت ي آ ت ي ت َ ج و ر ه ُ و م ا م ل ك َ ي م ي ن ك وَمَا ملَكَة يَمينُكَمَِّا أ ا ل ل ه ع ل ي ك و ب ن ا ت ع َ ك و ب ن ا ت َِ ا ت ك و ب ن ا ت خ ا ل ك و ب ن ا ت خ ا ل ك و ب ن ا ت خ ا ل ا ت كََّاتِ ه ا ج ر ن م ع ك و َ م ر أ َ م ؤ م ن َ و َ م ر أ ة م ؤ إن وهبك نفسها للنبي إن أراد النبي ا وإن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت م ا ن ا م ا ل ك ت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج و َ ك ا ن َ اللَّهُ غَفُورًا ر َّ ح ي م ً ا ت ُ ر ج ي مَن تَشَاءُ م ِ ن ه ُ و َ ت ُ ؤ و ي إ ل َ ي ك َ مَن ت َ ش َ ا ء وَمَن ا ب ت غ َ ي ت َ م ِ م ن عَزَلْتَ وَمَنِ ا ب ت غ َ ي ت َ م ِ ن عَزَلْتَ ف َ ل ا ج ُ ن ا ح َ ع َ ل ي ك َ ذَلِكَ ا د ن َ ى أ ن تَقَرَّ ع ي ُ ن ُ ه ُ وَلا ي َ ح ْ ز َ ن َّ و َ ي َ ر ض َ و ْ ن َ بِمَا آتَيْتَهُمْ ك ُ ل ّ ه ُ وَاللَّهُ ي َ ع ل َ م ُ مَا فِي ق ُ ل و ب ِ ك ُ م ْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ح َ ل ي م ً ا لا يَحِلُّ ل َ ك ن س َ ا ء مِن بَعْدُ وَلَا أ ن ت َ ب َ د َّ ل َ ب ِ ه ِ ن م ِ ن أَزْوَاجٍ و َ ل َ و أ َ ع ج َ ب َ ك َ ح ُ س ن ُ ه ُ ن إِلَّا مَا م َ ل َ ك َ ت ي َ م ي ن ك و َ ك ا ن َ اللَّهُ ع ل ى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يأَُهَ ا ل ذ ي ن َ م ن و ا ل ا ت د خ ُ ل ُ ب و ت ا ل ن ب ي ِ ل ا ا أي ؤ ذ ن ل ك ُ م ْ إ ق ع ا م غ ي ر ن ا َ ر ي ن َ إ ه و لكن إ ذ ا د ع ي ت م فَدخُلُ وَ إ ذ ا د ع ي ت م فَدخُلُ ف َ ذ ا ا ط ع م ت م فَ, ف, ف ت ش ِ ر و ا و ل ا م س ت ُ ن س ي ن ل ح د ِ ي إنِذَادِكُمْ كانَانَ يُؤذٍ النَّبِي أَفَيَسَْحِيمٍكُمْ واللَّهُ لاَا يَسْتَحينَ الحَققَّ وَإِذاَا س َ ل ت م و ه َ م ت َ ع َ ن فَسْأَلُهَُّمِورَ إ ِ خ ِ ج ا ب ذ ل ك ُ م ْ أ َ ق ه َ ر ل ِ ق ُ ل و ب ِ ك ُ م و َ ق ُ ل و ب ِ ه ِ وَمَا ك ا ن َ لَكُمْ أ َ ن ت ُ ؤ ذ ُ و ا ر َ س ُ و ل اللَّهِ وَلَا أ َ ن ت َ ن ك ِ ح و ا أ َ ز ْ و ا ج َ ه ُ م ِ ن بَعْدِهِ أ َ ب د ً ا إ ِ ن ذ َ ل ِ ك ُ م كَانَ ع ِ ن د َ اللَّهِ ع ظ ِ ي م ً ا اِن تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ ت ُ خ ف ُ و ه ف َ إ ِّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ ش َ ي ْ ء عَلِيمًا لَا جُنَاحَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م فِي آ ب َ ا ئ ِ ه ِ م وَلَا أ َ ب ن َ ا ئ ِ ه ِ م وَلَا إ ِ خ ْ و ا ن ِ ه ِ وَلَا إ ِ خ ْ و ا ن ِ ه ِ وَلَا أ َ ب َ ن َ ا Quanوانِهَِّ وَل أ َ ب ن َ إ ي ي خ و َ ك ه ِ و ل َ ن س ا ئ ه ِ و ل ا ن س ا ئ ه َ و ل َ م ا م ل ك َ ة أ م ا ن ه ُ و َ ت ق ي ن ا ل ل ه إ ِ ن اللَّهَ ك ا ن َ ع ل ى كُلِّ ش َ ي ء ش َ ه ي د ً ا إ ِ ن اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ي ُ ص َ ل ّ و ن َ عَلَى ا ل ن َّ ب ِ ي يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا صَلُّوا عَلَيْهِ و َ س َ ل ّ م ُ و ا ت َ س ل ِ ي م ً ا إ َِّ ي ن ي ؤ ذ و ن ا ل ل ه و ر س و ل ه ل ع ن ا آ ل ع م ه م, م ا ل ل ه ف ي ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ َِ و َ ع د ل ه ُ ع ذ ا ب َ م ه ي ن ا و ا ل ذ ي ن ي ؤ ذ و ن ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت ب غ ي ر ر ِ م ك ت س ب و ا ف ق د د ح ت م ل و ا بُتانَ و َ ث م َ م ب ي ن ي أ َُ ه َ ن ب ِ ق ُ ل ْ ل أ َ ز ْ و َ ا ج ِ ك َ و َ ب َ ن ا ت ِ ك َ و َ ن ِ س <ي ح> َِ م س <ي ح> ُ ؤ م ِ ن ِ ي ن َ ي ُ د ن ي ن َ ع َ ل َ ي ْ ه ِّ م ِ ن ج َ ل ا ب ِ ي ب ِ ه ذَلِكَ أ َ د ْ ن َ أ َ ي ُ ع ر َ ف ْ ن َ فَلَا ي ُ ؤ ذ َ ي و َ ك َ ا ن اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ل َِ ن م ي َ ن ا ل م ُ ن ا ف ق و ن َ و ا ل َّ ذ ي ن َ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م َّ ر َ ض ٌ و َ ا ل م ُ ر ْ ج ِ ف و ن َ ف ي ا ل م َ د ي ن َ ة ِ ل َ ن ُ غ ْ ر ِ ي َ ن ك َ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ ب ِ ه ِ م ث م َّ ل ا ي ُ ج و ر و ن َ ك َ فِيهَا إِلَّا ق َ ل ي ل ً م َ ع و ن ِ أينماَا فُقِفُ أُخِذُ وَقُتلُ تَقَتلَ سَُّةَ اللهَّه فيَّذينَ خَلَو مِن قَب وَل تَجدَ لِسَُّةِ اللهِ تَبدلَ يسْأَلُ كََّ سُعَن السَّاعَةِ قُل إِ ماَاعِمُهدَ ا ل ل ه َ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 يَوْمَ تَقَلَّبُ و ج ُ و ه ه ُ م فِي النَّارِ ي َ ق ُ و ل و ن َ يَا ل َ ي ت َ ن َ ا أَطَعْنَا ا ل ل َّ ه و َ أ َ ط َ ع ن َ ا الرَّسُولَا و َ ق َ ا ل و ا رَبَّنَا إ ِ ن ا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ف َ أ َ ض َ ل ّ و ن َ ا ل س َّ ب ِ ي ل َ ا ر َ ب ن َ ا آ ت ِ ه ِ م ط َ ع ْ ف َ ي ن ِ م ن ا ل ع َ ذ َ ا ب ِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا ك ث ي ر ا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا لَا ت َ ك ُ و ن و ا ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ آذَوْ م ُ و س َ ى ف َ ب َ ر َّ أ ه ُ اللَّهُ م ِ م ّ ا ق َ ا ل و ا وَكَانَ ع ِ ن د َ اللَّهِ و َ ج ي ه ً ا يَا أَيُّهَا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا اتَّقُوا ا ل ل َّ ه وَقُولُوا قَوْلًا س َ د ي د ً ا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 و َ ح َ م َ ل َ ه ا ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ إ ن ه ُ كَانَ ظَلُومًا م ُّ ن َ ا ل ِ ي ع ذ ِ ب َ اللَّهُ ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ي ن َ و َ ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ا ت ِ و َ ا ل م ُ ش ر ِ ك ي ن َ و َ ا ل م ُ ش ر ك ا ت ِ و َ ي ت ُ و ب َ اللَّهُ ع ل ى ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ا ت وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا